دار احرك النهايه ما اوطرت الظلم سوى الحقائق سافرت في صمتي والوحده بحري وسيفي يراقص وجه الشمس كالبراق كنت صغيرا ولكن الضوء فيا ولدا من رحم الرماد فتفتح الخالد الذي بلغ الحد عزلوني لأن النور في عيني يرعبهم وكل ما هربت قلام عرف أنه كدعاد للحد ست عشرة رقصة تغزل الفجر في دمي تراقص السماء لا تمسح وجه القدر الا شد وكنت اعلم ان القتال قد كتب لي فكيف لشمس ترحم ليلا تعفن في السدم سمن على الارض موزان اسم نزل من سحب الفساد والنقمة نظرت اليه فرأيت فيه مرآة العفاني كيف يتكبر من جفف دمه العهد والطهارة قال انا الخل nogata inochi o moyase